This easy means the incapaces of force with power and strength How does it push? It is strength When it uses the power, then the Zia trapped What you can do inside, then it's strength Or when. This bond warriors are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 يگوت کافر و فاجر کافر رو به ایمان خود نه مشرک و امن امت ایمان خود بتنی و موحدنینا علیکم السلام و فاجر ش و ایمان دار بس چی گونحکار جواب های مش تسوام ملائکه تمامه روحت و مرو و نایت کافر بیت یان مرو گونحکار بیت ایمان دار گونحکار بیت وات مش تسوام ملائکه کما به روحات کیشن ابچت کیشن بتوندی نزع والنازعات يعني واحد يروح على كافرة كيشنا درى يوم ربيت خراب شفت كيشان الكيشان ونيابة حيل وبتندى أو قالك عذابك بيبابن نزعا يعني غارقا يعني نزعا شديدا يعني كيشان أقول شتى بقى قاله قالك أتندى به عباد الله عليه وسلم دجيت ملك الموت ديت اللولى في مرؤوي ويكفر بيدوانيه بيد الغن악ار بيد الخراب في جي ديشتي يا ايتها النفس الخبيثه فيشت اي نفس اي روح اشرف لا بيس عشان يا فرحه يا بيس يا برتش يا بيس شركه الكفر وكري غن ناحيه كريم تجي ناف في دلايدا وني ونوفين هي دجمنااتيه حسيديه كربه بخلكي وبصلمات هي وعندوا بيسة، قال رب العالمين يا وشيا؟ يو بيسة، أية النفس الخبيثة. لا لا لحالك ونيا، منو فكى مجمع الرجس دهجر السلاحوش ودو، جلواف الخبده وجل كجوان بكاتب وعالم هنده مریم مسلمانی نفسمو چه لکت نفسمو باکش کرد. تو ملکات تند توی آقف ننه بیش نمیلوبید. چیو و هر کس که فاقد نبود تبوتند اول مزجیا خرابیه، اون مزجیا هلاکیه، مزجیا عذابیه. بر هند وقتی گوید وی مریم عیت و هن نفس خبیثه، اخروجی مشموله داره. نو ویگیانه أفهم إذا سخط من الله وغضب منه. استوى ده دشيات كيرة دشيات بن نرذبين وطيرابين وغضب رب العالمين ده. بعدين بيوم برب الله وسام أفرح هذا كله هاد. يا حمو بلو في جسمه ده. نبيد كله بيت. نبيد بيت ده. نبيد بيت ده. لأن كله بيشتوى ده دشيات كيرة. من يأجيك لقديتي لك أنت مش هديها دل إدش يتبني كيردا رب العالمين ده وبنثيراياه ومن يأنا رب العالمين ده عندي آفر واحد هم مو بلاوبيت نفكر ده ملك الموت دش ليك ديكيش ديكيش تضرب خرتي النازعات غرقا يعني ملكات ديرروح كيش تبكي تندى بعمر الله عسى تشبيه كذي بکی خوری اكو تارکری که تار بی شیشکه تک کاد نو دو شیشکه کی که کی بز مرو پیو بن که نو ی خوری دو کیش ی درین دچن چل بی خو ی ک حمودی گلدایف اف خوری حمودی گلدای خو ی نید بش اف مرو وش وخته ملک الموت رو حوید کیش دوک تو نید کیش ره تو ی او ره نو بی او عصبت ی حمود چلهن حمود پرچین يام حمودي فهنا عند 400 دب و ملائكتان تفين ايش تسموا ملائكتاكما هويت رحيت كافره بمرويت خراب كيشن بقه غرقا يعني نزع شديدا يعني الكيشونك وقال لك شيء قال لك تند عذاب ولله المثل الاعلى دنيا يشرحوها وقت بابك تشده بشتى اندای کوی بیشته ولاد بابیتد اقیده چکات هاله چید هاله چید په کنه که د وشه دی نه نه ویرید به چی چونګه زاید دشته درې دشته بشته درې دشته کېره دو ترسه بن عذوبه دو نه و دی دشته بن عقوبه با با برایه ککی د عقوبه ده اوی نه کافر یا مرو ګنحکاریش مخ ته بجنه ملک بیشته ولاد دې چله هګان نه دی خو وشه دې نو جنید جاء بتنديش لي كان، بتنديه تدري وبعذاب ده تدري، والملائكة تضربون وجوههم وأدبارهم. هاي تقايد ربعين بيجيب في مربيد شئ كان، دقتن سرتشوتوه وبشتهتوه، وده شو أخرجوا أنفسكم. ده شو يعني راح أقول شو بيب في جيونهين ندن والنشطات نشطان او نوعي دوي رباعي سين دبيت فنين يعني ابي تش كان بجنا الانشوطه انشوطه بجنا اول جيتي دان ام بجني خلوبچينك اي وقت الجيتي بس راه كيبدغي ريده شري ديك شي دبا بتبه اول جريا كاني ترواشي ولا كاني يعدو كبيتي دي جريا كني داونيا تو بس راه كيبدغي كيشي دشي ريده دبا بتبه سويكي ونياب صاناي دشي ريده دبا بتبه جواب نشط ونيا والناشطات بع سوا ملائكته او الرهاكيشن امانه دار ريتش داف كيشن بسريعي و يعني بيع عذاب و مدكي كامجد شرحة يجب أن تحوي البيجيوني هتا داري برد في بيجي صلى الله عليه و آله وسلم بشتوقت الملك الموت هاته و بيش ملك الموت كيتان لولي في مرويه ملكاته دي ملكاته رحمتان عولي هنا لولي و بشتوقت الملك الموت هاد، بشتوقت الملك الموت هاته يا أية النفس الطيبة يشتفي من أي نفسه باكش وخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانين ومشتبه في النوو ويجيونه كيف تشتري؟ هذا هو من خوشبين العالمين ورازبين العالمين هل أنت هنا في نفسها؟ نعم، هل أنت هنا في نفسها محكومة؟ هل أنت هنا؟ لأنه في نیا جکی خوشتر و نیا جکی گره که قدرتر یا خوشتر باندې هم خودی چې کات خودی مې نکته جیانی چې بیت به بلعکس یې که بلعکس کفر یې بلعکس مروږ راخوړی یمود بلاووی چې ګی پېنا او جې چې ته درې دشته جکی خرابتر باندې حسوکه دشته درې اما نفس ایمانداری یا بلعکس یې یا راه ایمانداری بلعکس یې هم مود کوم بیت ونیه واخود حس کړه مې ته ولكن يقول <تصفيق> الله الله عليه وسلم من الله لقاء الله صلى الله لقائه مش يقول الله حسك رسول رب صلى رب عليه وسلم يقول الله هو رسول الله عليه هي فيه ما دام رسول في عليه رب عائشة الرازبين أخذتها بها في صلى الله عليه وسلم وقالت كلنا نكره الموت ومعما أكربت بها فتح مرنة النبي عمري صلى الله عليه وسلم يقول بها مرنية مرنية وفي مرنة أكثر في صرمانة إيمان دور وقالت هذا المرنة في الملايكات هنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند عند قبل من قبل والمال والمال والمال والمال والمال والمال تخافوا ولا تحزنوا والمال والمال والمال والمال والمال والمال والمال والمال والمال والمال والمال والمال والمال والمال والمال والمال والمال والمال والمال ونيا كيف حوشي other ones like the общем田, and they just Bond, and an attachment is fine. What do you think of this image? I love God'samo son. Why Do you feel? Why Do you feel the name? What did you mean? What did you say about God? Why do you feel it about the world? No I feel it, very important because everything like he did in theophone, رب العالمين يا اخوشه نوتيه جهنم اذا رب العالمين رازي عاد ايش قد حسبت شنو قد حسبت زيدني وقت ربيت بمريط بوده الدنيا بشداري وني اول رازي بينا رب العالمين وبحشر رب العالمين قال لك يا اخوشه ها الدنيا يا اخوشه من في الخو امين شنو رب العالمين من رازيها بلكي ازكوا كدي كم غنها که و خرابی که بگم رب العالمین و نیا ابراز برندش محتشید و بمروری افند زانی مروری ایماندار زانی که رب العالمین لی خوشه می‌و احب نیقاه اللهی. هنگی ده حس که چکد حس نبیشته لی رب العالمی حس که روح‌ای زیتیم و آخه تجیانه وی چلیکن، بی نداره. به هدی اف ملاک کتاب زید و روحی چلیکن، دنیا وی جیانه این نداره بی عذاب هر وقتی بیام الله واسم تجربه کریب چه؟ آف. ها؟ آفه چه؟ اما نجات کی دارد؟ آفرید. جی کی دوبد؟ ابو آمانت آفه. نه جبردار بید دلگ بید وقتی دیت دخورش تا دخوره سانایی. بیام الله و علیه و بجید. كما تسيل القطره من في السقاي بشدف افتي ده خاره دلوباكون تش الدويي امانيه ام اوي بدن خلكي راح حديت شلهيت ديتا خوري ودي زيدريم وزيده اف روحشوني امو كومبي ملائكه راحاتي ملك الموت دي كيشته بعذاب وبصنائين جن ابراهيم سين دي اما روحاملو و اماندار چت كان صنائي تینه دري اما ناشطات نشتره والسابحات سبحا سين يابر العالمين سين دي ملائكه هندك ملائكه هي دي خين بس بيوي ناشطات تفسيره كودي شي هي هناك شي گوتي مفسره اي گوتي تفسيره والناشطات نشله نبع سي ملائكته راحا ايماندار خويا ولكن هذه المسجدات التي يعني من المسجدات وقت مزجيني من المسجدات التي تتمكن هيد المسجدات التي تتمكن من المسجدات التي تتمكن من سبحان يعني تتمكن من المسجدات التي يعني من المسجدات التي تتمكن من المسجدات التي تتمكن من المسجدات التي تتمكن من سابيحات الجماعة الأول كذا قبل عثمان تينا خواري تينا عردي والعردي تينا خواري عردي بلند بتشنا عثمان رب العالمين ده في فلك يسبحون يعني عفري معثماني حموتين وكم يسبحون يعني تين وكم سريعي باميره رب العالمين افيش اناج دبع سمائكته والسباحات هم ملائكته العثماني تين وكم العاديتين عثماني تين عردي عردي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 لا تاج خوش ببيت فيحبه جبريل ويقو في جبريل ذا شيكات خوش غاز كهل عثمان همه اذا الله يحب فلانا فاحبوه ابعمني فلان كاس خوش ببيت ولا فلان كاس خوش السماء عثمان ملائكته عندك مفسرات شرح ما تأخذت على بدي أفهل دوك والسابيحات والسابيقات أفهل دوك هل دو بحثي استيرانا؟ السابيحات يعني أو استيرات عثمانا شد كان؟ تين وشن بأمر يا رب العالمين فالسابيقات شرعون؟ السابيقات يعني إيك بيش إيراد كت إيك زيت كرمانيا أو جي العالمين بديار كري أو استيرات عثمانا أبدزيد كن أمر رب العالمين يعني رب العالمين بيشتهر رخيعة تور رخيعة زيدش كن أمر العالمين بس أغلب أغلب مفسر يتقلن هم صفات فالمدبرات أمرا رب العالمين أسوا ملائكته كما أمر رب العالمين أغلب فرماية رب العالمين شاء تدبير يعني جيباجي كرنو امرت رب العالمين جبريل وحية بوبي بيغمبرة تيني و او عيدوي جيباجي كرنو تياه وحية بو بيغمبرة و إسرافيل عيدوي ريبابرنو تياه إسرافيل سور بفكرنا دو عالم بمرين و بوفكاتي دو عالم صابي و میکوایی عایدی ونیا جیباجی کرنا بارانیه و شین کرنا عرضیه هر چه ربعمیه داره، هر همونو فاش شوند ربعمی شد کن جیباجید کن، دو ملاکت رخ راست و رخ چپ مروری هر وقت کن عمل مروری نیستن، فعال مدبراتی امرن، چه اف ملاکت همونه، نه چند ملاکت هن؟ کس نزدی عددی هر هنده ربعمی چه داره؟ شو لك أداري عندك بس وجود يدبان عندك بس الركوع عندك هموش رب العالمين داين مدبره يا الله يا ريفدله حقيقي يا عندك شيء ملك الموت دشيت روح أياك بكشيد بأذن رب العالميني نعم ملك الموت دشيت في هند ونيا أفن دقوتها بيدو أفن دشيانا بيد كهر لحظة دكان كسر مرن ونيا العالم همّه وراح فنهما فيكروا كشيد نعم بس كي أيدوه رب العالمين يدير رب العالمين بيد كلينا شيء كلينا سبب فكي الدنيا هذا بوما شيء سبب يدانين أبشر سبباً نحو عمال مدبّر حقيقي يا رب العالمين اتو ايره سيند برا العالميني و ملائكه نا خواندن و صفته دو ملائكه نا خواندن اما جا با سينده نه يا نهت يگوتم جا با سينده و همون گه سينده چه هاي جواب كهاي چون گه سينده بهنه مجم والله تي به چ كم توجه كن كه او به جم والله من يا تي كم رب بن دي رينيم ده خون ده نا خون نا خون توشتي به يعني لنجد الجابة سينده يو ديارنيه اموناف معناه يو دياره كونك بشتي به او قايته بشتي انه بحسي شدكت بحسي الرجع قيامته يعني مع احترب العالمين سين الفانه خاند والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسبحات سبحا فالسبقات سبقا فالمدبرات امرا جابة ويه لتبعثن بعد الموت ولا تسألن عما كنتم تعملون يعني ازفانه هم ما كما بشتي مرنجة جلهن بصعبنا و بسياري شهر لنغوية اكرا او شول او عملية او بذكري او شروع جواب بسيار المتين اكرا يوم ترجف الراجفة <تصفيق> يا محمد صلى الله عليه وسلم تبو خلق بيجة و رجاء ترجف الراجفة هذا بحسي النفخة الاولى و بفكرنا ايكيا و اختي اسرافيل بفتكتا صورة بف بفت رب العالمين وهم الدنيا عموم منروف كليتين عموم منروف مرن عموم كشت مريض منوف خاف الصوري فصعق من في السماوات ومن في الأرض عبد عثمان عمود كليتين عمود مرن إلا ما شاء الله جاب بحسيوة يوم ترجف الراجف يعني وحده بفت كنة بف بفت كره صورة يأكيه بسنا الرجفو يعني شيء الرجفو آفرم لذی نکازوره. وقتی پف که یا مترجم فراجی فا، دنیا همچلهت. دلارزی لذی نکا جلا کاشه، جلا کازوره کی؟ اگر زلزله ارضو زلزله ها، اود عالم همون دیدی. وقتی عف که هم دنگ و هم لذی نکا جلا کازوره و هم خاله کامو دچلهت. همون تتبعها JUDY I meanalia that marriage is raising ates of the mission I...I guess then Absolutely G�� GY Fra Shh GY I say that the Muslims get ها. the jag <تصفيق> بلو نفخ يان يابو سالكو فروتي بلو درسته سمو المريد بريمي سمو المريد بريمي بريمي بريمي بريمي بريمي بريمي بريمي بريمي بريمي بريمي بريمي بريمي بريمي بريمي بريمي بريمي بريمي بريمي کوشنیم پف که اته اسرافیل کسب و نبا، بجیت بس نه گودی، چل روزن، چل هاین، چل سالن، بس گودی چلن. نماد بیت بس. بس، تاس نشید و نیت تحدید که دیار بلوچلم. آها، نخود چلن، پیامبری وجودی سال الله علیه و سلم، النفقتين 40، اما نه گودی کجنه؟ چل روزن آن، چل هر ایکی ما بی تو چیه؟ الأكل الوابد ينزيك يعني مدة كي كي تتبعها هذا يعني دي, دي يعني هم هم الناف دبنا قسمك واجفة Right because of دل نقدر it means his spirit You can wicked it Also something you are afraid No desires when you have no doubt Or as being brought No proud been, you haven't looming About all坑s Really? Yes You have a few years All because أو دي بس في كأنه عمود السماة إنك كل عما يشبه السنة نفخة الفزع والترسيع ونفخة الصعق يوم مرنيا ونفخة البعث يصعو من أبيه ونفخة في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض يعني مثلاً في وشيا هو الترسيع وعلموه شنو هو شو ديناه دونه الفزع والصعق يدقلك ده أو اللي فزعه بشتингشيا صاغه يعني ترسو باش يقدرش دمر و يديش صاوبينه بان جوبيت 7 و بيتش 1 بس آه او قوه ثلاثه بينما قوه اثنين باو نفخه الفزع هل يتقالش كذا يعني عاودي ترسي وباش تنجيها قلوب يومئذ واجفة يعني عندك دل ويروجير وجا قياماته هنا اه يترسن تر سبب وزور يتدا وبلغت القلوب الحناجر رب العالمين البجيد من يدد جاد ديجانا كيري ترسدو ديجانا حفكي قرقروكي نيبر ويتسر رجا قيامته ترس رجلك او تشي ها قالك ما ظن انا هذه دنيا رب العالمين نترسي هاي و آمنه بی. یه دلیبیه چی بی؟ چطور دلیبی دو نبی؟ هر گونه بر دستی، بر دهی، هر گونه حکا بچه بی یا یش کی بی؟ یکی بی. قط برسه خود دلی دو نبی. اذار جا که ما یه چیله هت؟ ترسی. همون رو به دنیا ادش حرف عمی ترسی های و ترس حرف عمی وال بی کی گونه حا نکرد یا نه تگونه حا کذیته و بیب کتبه. تسال ابو العاميني والبي كري عبايه ابو العاميني ترجع كما ديت شنوده ترسي بايني فلان ابو العاميني سين ديت خينيد حيثا و قصي بجدو عزتي مش ناس شيهو كما اس عزته كما مش اس تجره ابو عبد الخو شخر هناكم ها دو ترسي اخر هناكم و دو تش شهر هناكم دو امناش حكى دنيو دول من ترسي ابي ترجع كما ديت ترسين ودي اميل بي أكادنيو هذا من ناترسيا بيد إلا أرجع كمدة كدة مه؟ لا ترسى بعسي. من فزعين يومئد امنون إيماندار بيرجج كنا شو ده أنا كان؟ أفترس سروانية. يوم دلتوه تجي كنا تجي أمن ووانيه وراحة قلوب يومئذ نواجي فأفأمن أبات It is true that during the binaries of different Merkel and all boundaries, people clwarm stanza and el Philadelphia and all Binawan, how do we change the mind of setting up? We don't want to do this too. It is yahoo a yogi. Therefore, I am always afraid ofarsi and longing for the Nazional heartbreaking only because I despise in time. Well,maya andTIONRAH THEY are learning nothing. And then I would love to listen and عذاب بيبيت ترسى دنياي لا ترسى رب العالمين ياك ترسى رب العالمين بهبيت ترسى ترجى قيامات بيبيت امن واساسه بهشت هتهتاي اما ترسى رجا قيامه ترسى كديمائي كوي عذاب وانيه جنبه بيبيت بندرب قلوب يعني عندك دل رجا قيامته شنو قر ترسو نخوشي وعاجزين. ابصارها خاشعة. وتويد خاش، آفرین غلیلی، این هم کودکی بچه چاپانه، چونگی چا، و سرور چا، خودیات چنا، خودیات دلینه، دلیه شتوف بی سرور چا و داشت ات، رنگ داده بود، دلیه خوژ بید و نه سرور چا و توی مدرسه دیشون، یه جش بندی، خوژ من، دلیه نخوژ بید و عاجز بی سرور سرچشاف کودیاد لینه آونیه شاه شاه دلیم رویه دلته اش تو بیت نه سرچشاف تا دچاره کدیار بیت آو دل خراب بیت ورچه قیمتش سرچشاف توی دچل هم نه دی خرابن ابصار و خاشیعه هنیا آو سرچشاف تو آه چشاف ورچه قیمتش هنیا ذلیل یکیمن سرشورن آف ذلته و آف سرشور همو اگناها ونحو مروف مروبي سرشوركن مروبي رزيلكن مروبي داليلكن هم دنياي دو هم كارش هم روزا كامدشه كاملوف تو بنات ساكت دنياي دو قشتي غناه هم هم هم هم يعني سر جافد وامرو ونايف دلوا بارترز نية دليلة نية كمان. رب العالمين تراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل من عندك خاشعين من الذل يعني ينظرون من طرف خفي لا يرى احد كان جهنم بشكل مباشر شفت سنت يعني اه بلاكي نه رخي تشا بخرا شت كان سنت جهنم بو و تشا كان ببل بقدر ببيت هم يقولون اقول لنا افضل قيامته جدا ولكن اقول لنا في لنا الحافرة. في لنا الحافرة يعني في اقول لنا اقول لنا يعني لنا اقول لنا اقول لنا اقول همزه همزه الاستفهام ا اننا ا ابوچيه ن ن الاستفهام اللي يجي عندك يعني انكاري عفوا الاستفهام انكاري وانا يعني اننا لا نبعث يعني همشينا اينا هم ساخنا بينا و اننا لمردودون في الحافره يعني امدي بشتي امچونك قبري له وهم وابن اخ الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس الله بن لمردودون في بن يعني الله بن عبد الله بن وك الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد يعني جاكو دي بشتيامرين جاكو ديوكي دي او الليينة وصابينا با اذا كنا عظاما نخرة اذا كان بوينة هسكن او هسكة چلية تين كلوخا وديين يعني او هسكا ونيا اذا سوها بوخ بي دي صابينا با ام صاحنا بينا با تلك اذا كرة خاسرة چد قوتي بامروغنا اذا كرة يعني چيا اي راجعة یعنی هک امصابوی نبا، ایمان پنبا، بس هک که هک امصابوی نبا پشتی مرنه دچل این خاسره د خسارت د. مشروط می‌ده بیام الله علیه السلام. و اللهی هک امصابوی نبا پشتی مرنه ل نخسرن نه دچل این د بس افوند گویی وادویی. سیزای وادو. آه و سیزای بو. افوند گویی قالو تلک خاسره. ولكن هذا هو مسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول يعني هذا بين ابو هذا المسؤول في هذا فإنما هي زجرة واحدة عن من المسؤول عن هذا المسؤول عن هي المسؤول عن هذا بغضب عن هذا المسؤول بس هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هاي بس قيشي. ما هي القيجية؟ من قوة العصبيات؟ في صاني، ونحن نقول بل أنه لا يجب ان تقوم بها فقط قيجية للراهلاء، فقط قلت بها فقط تعاجز بها في جبال هي جميع لدينا محضرون مش هلا شيء ودي، فإنما هي زهرة واحدة. أنا أقي جادله هتا راهلان، بس رافيلات شكت. بفكر صورة. عمدك لهن، فإذا هم قيام ينظرون. عمد رأينا بالنافقة قبل قبلك. وتفاتي ديوتي فإذا هم بالساهرة. آه يعني وقتها بفكر صورة ساهرة يعني وجه الأرض. يعني عمد هنا سار كده، هنا سار عادي. پشتی همون بن عادی دارن، ناف قبر دارن، دیگه اساس ده او اسرافی پوف کرده سوره فایده هم بساید آخر بیننی سر عادی بعد اگر کانو فی بطنی الأرضی، پشتی ناف زیک عادی دارن، همون سر عادی سایه بجنا سر فی عادی دراست چون کروجاقیمته اف عاد نوع می‌دی، تبدل الأرض و غير الأرضی. هذا همون دچره در راست بید نآییات دانه ندولت دانه ندرکت دانه نجد نویت دانه نجد به نچوشت دانیم یه عاده که چیه یه راسته برند فایده همون بسیار یعنی همون وی کدینه سریع دی و رب العالمین دی حساب لامد. باشه اینکی محتیم شرک اف اف نگوییم پیامبری سال الله علیه و سلم پیامبر پیش از آن به آجس بود که این کاریا مرند کردی یک دینی الله علیه و سلم چقدر بیش دوست داره بجنه وبجنه بجنه بيعمر صلى الله عليه وسلم الله اكبر هم صبنه وبشتي مرنيه ونيه وراد خسارات بينفيزته وبيعمل دليبي طانغو بعاجزه طبعا مين دلي دلي بيعمل بي ده صلى الله عليه وسلم ديبو قصه مصعب بن جلاله عليه الصلاه والسلام ده دنابهو كي بيعمر صلى الله عليه وسلم لو اسباله ان شاء الله اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اها وانا